دي امتي <تصفيق> قال من كثر الاضواء يترك ضلوعه ويطير الجناح الاشواق من كثر الاضواء يترك ضلوعه yabdu aw wa صيبه به يبتلو ع انا صاير هذا انا حير مليا بك هالفضيضك بعيني يا غيابك هالفضيض <تصفيق> <تصفيق> قال وقرر الانمل من كثر الاضواط يجري بضلوعه ويطير الجناح الاشواق قال وقرر الانمل من كثر الاضواط يجري بضلوعه ويطير الجناح تويك وداعوا يا طير جنحيل يا مهدي جنحي الحنين اعتني لي يا ليت نند الوجي لي والقاك حق سنيني شحال لي يفارق خليله في الحزن معكم ذيله بس اني وايد تجيني سنيني ليت جنني عاشق وثاني عاني عاشق وثاني بغيابه عاني ما يرحم الشوق قضيت سنيني مشتاق ما يرحم الشوق قضيت سنيني مشتاق يا المقدره اللي <تصنع> <يطير الجنحي> <تصنع> يا ابو المهدي ما مني ما يحمل بلل وني من alwanati hatta nini sahranana ani ya ghaib tdhhar mata أنا مو محالي حالي هدمته قلبي, هدمت قلبي, قلبي من قتله علي هدمته قلبي من قتله بعيني يا المهذب غيابك هالفظاظه بعيني يا المهذب سمعوا <تصفيق> يا طير الجناح الأشواق من قد حنينه دقاته صارت حزينه عافي الضلوع بحزن ينبض به هم من حزننا يبعد علنها من حزننا يبعد علنها مالقى من قد حنينه دقاته صارت حجينه عافي الضلوع بحزنها ينبوق بهم مونينه على الله يعيننا من حزننا يبعد علنها يبعد عني الهم دمعات حنيني انطرت تجيني دمعات تجيني حزني المهدي علي بغيبتك لاق حزني المهدي القرار اللي انقل من كثير الاثوار مثل كطلوعه والطير الجناح الشوار مخرجا ومهندسا للصوت كرار الموالي كان الاداء بصوت الرادود الحسيني محمد السعادي كلمات والهان علي الدريعي mehdi